حصريا على شبكة سمل إنشادية <تصفيق> قط البحر بنستناكم فرحتنا فيكم تكبر يكبر ساعدنا بملاكم صيحة الله أكبر غزي والقدس وجنين استنينا حنا جيين همتنا أبدا متلين إلا بتحرير Gràcies.